م و ا ل ل ه النابلسي ل ل ا ل و م الاسلاميه و ل ف ع و ا أ ن ل ن ا ج ع ل ن ا ل ل ي ل ل يسكنون فيه وكنها مبصرا إن في ذلك من فاز خ ل ص و ر ف ف ي ع م ن في السماوات ومن في الارض ففزع من في I'm s o r r じゃあね、せんせいぜいぜい 「そんなにすてきな方がいるのかな?」 いいね。 ومن ظل فقل انما انا بذنبك Get u p موسيقى <تصفيق> <تصفيق> خ ش ق النصي وضحك و إ ل ق م ر اذا ت 「あっ زدت موسيقى ع لهم ربكم بزنبك ولا بيك ما و َ ف س ع ت َ o I don't know. 「晴れ間 Beep beep beep beep b e